بسم الله الرحمن الرحيم. في أدنى الأرض وهم من بعد في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد يفرح المؤمن بنصر الله ينصر من يشاء وهو وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله الزماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء الذين كافرون اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوه واثاروا الارض وعمروها اكثر وعمروها اكثر منا عمروها وجاءتهم وجاء ظُلُمَ الْبَيْنَات فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَنَّ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أسان إليه ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفع شفع يوم ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأم الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة فهم في روضة الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض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 من آياته أن خلق لكم من نفوسكم أزواج لتسكنوا, لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا خوفه وينزل من السماء ماء وينزل من بِهِ به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آيات واذا انتم تخرجون وله من في السماوات والارض كل له قانتون وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وله المثل الاعلى في السماوات وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ملكت أيمانكم شركاء فيما رزقناكم فيما رزقناكم خيفتكم أنفسكم كذلك نفصل لقوم بل التبع الذين ظلموا أهواء أهواد علم فمن يهدي من أضل الله 122. وقم وجهك للدين حنيفا 123. الله الذي فطر الناس عليها لا تبدين لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر 113. منيبين وَاتَّقُوهُ واتقوا وأقيموا الصَّلَاةَ وَلَا ولا تكونوا من المشركين الَّذِينَ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا بِمَا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس 126. إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلم 128. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا 119. ويقول الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون 110. يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء فآت ذا القربى حقه والمسكين وبن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليردوا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 مِن ذلكم مَن شيء سبحانه هو تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس يضيقه داب الذي عاملوا لعلهم يرجعون قل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 رَفَعَ عَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَن يَعْمَلْ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يُمَهِّدُونَ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا الصَّالِحَاتِ بِفَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَمِنْ آياته وليذيقكم من رحمته ولليذيقكم من رحمته ولتجري الف الخبأله ولتبتقوم من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أوصلنا من قبلك أوسل إلى قومهم فجاؤه بالبينات فجاء من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين اللهم الذي يرسل الرياح فتثير سحبا فيبسطه فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا ويجعله فَفَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أن يُنَزَّلَ I'm <imitation> Yeah. اللَّهُ شَيْدًا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ اتَّقِ اللَّهَ يوم البعث. فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا يَوْمِ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا يستعتبون. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا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 موسوعه <تصفيق>